Surat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin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 واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها مطرفيا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مدموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك, فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله أكبر الله أكبر